يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْحَقُ أَنْ يَرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَن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 قُلْ إِنَّا لَنَحْزِنُ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَوْنَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف طائفة من نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكبضون أيديهم نَسُوَ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهَذَا اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَّارَنَّ رَجَاءً نَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع مِن من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا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 وَهَذَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجِيْرٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنٌ قَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْلٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلك هو الفوز العظيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغضب عليهم، وما أواهم جاءنهم وبس المصير.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 وونه كويدي هي عسري دينو سعودي كنا صاف سنه تفسير كقرانك الكريم كا شن هي تظن ايات بوكا اللي حدانات بوك بالله وانا هي كانا من سوره التوبه ايات افر هي هنا سوره نفسها الى سوره التوبه كامله اشير كي اوروتوسو خيرين هي ايذي اوو دنبي هي أي منافقين تكمدة كنا عبا يا رسولك عليه سلاة وسلام قيبين تلقيبنا يا داخدة يا غنيمدة دا. يا وحمالة يا مسلمك أو كهلا قاردة أي رسولك كودا ليلي جلال حدين لقا قيب قليو أو حكا قاران لنا ومنهم يلمزك في الصداقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله سدي وعني إلا قد بون إذن قايا دمضم بات المانتي ولو أنهم خضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان أحسن Khayala sadarsi gooroodan dayay khayada asarka ka biladana ya wa hay adiday dad ka dexday iskala cayan lugu wa murmin tuheli abuu iyo ayuuman dadba barri u hadiday balki waa lakobay mujtama amad doweyna muslimiin talla baa yobba laga dhigay inta siil li monay e gacan erin mudnay sidid qolo laga سيدادا وقالا داغذي لصيني انتا الله لنبا داغذي بحينيسا حد اي زكاتي اي عد اي سنتي محقا قيمات داغو نصينا سيدادا قولو فدوينها كميدا تلعسا نحاريس اي قلبو جبا اي قعن علموذن ايها اللوحة دي دو اي باكو دواغي سبحانه سيدادا افرنا قيبال لغا دي افرنا قيبال لغا دي دي قرانك مركو wax sheegayo دمبيس kama danbayso waxu sheegayaa afartu hore inna sadaqatu lil fuqara lam عليها wal mu'allafati qulubuhum afartu lam ba ku jirta afartu danbe wa firqa wal gharimi wa fi sabilillah wa fi sabil afartu na fi ba كلها تأبيرك وكتوصين هاي أفرت أوري داخل الوحي قيبه يكوي عشان كعانتو ده الله ساري أيها اسكال إنه مصدقات للفقرة أدقا من الله شيء هاي الداخل كيادان هو حدارك دونت فريضة من الله وهو واجبه إيه بقدري المخلوق من معمولين للملائك ولا البشر مثل من معمولين فريضة من الله وقدري iyo waajibin iyo jangoyo iyo qayb ee baakateemidu in laga maalaaynaga raba afarta hore ay laantay ku jirto kaanta uu ku saarayna iyaga maamulana ama afarta dambay ahba qan lo saari maayo mashakiilkooda la xalinaya tabix khafiilaynu ka qadanayna arriqa dadka muqaatabiinta ila la anjirey ee governimada taagi maayo ee كتابي ku kitabayay ee go'aanka ma doonayda maal ka ku xiray ee sayidka ayaa lacagtu ku kitabayay laasiinaya kan lagu untiisa labaneenay wala qaarimin wasiido kale dadka deyn أي si xaq هي u deymoobay oo arurtooda nafacadooda iyo danahoodi ayay ku deymoodeen in yaguna deyn tallaaga bixinaaya tinka وفي سبيل الله كل المجاهدين تواحب الله تاقيم مايو قاديدك ايا هوبك ايا دوودي ايا حبابي ايا وحي او بحناين باللوط يرمي وفي سبيل واسيده وكالاسو عطاده قتالكال لقب حنايا تيكتال لقب حنايا جسع مبالسين كلها أفرطان في اللييري لما هو دال لقوده أفرطان هورانا لانبا كجيرتا ايجا وحودا ملكين ايجا معمولا ايشو جيسي دهده دا ياو إيداق عليه ما هذا اللوج مر يا أما نين ما القذانة ضم عقبة شيء هو عن قلتها يا الحوار ومن هنا الخسوع على جو جانا يا إنت إسلام كعدالة هذا هي قيمك هذا هي إنيا أو قلاين سجال وح يا سد حقدا يا سد حشا فما لين جديه سجل قروي بري ما سوون ترث وغرائي سدوا كرنا وغيلي وعشري مجنوسا المانكاسو لن اللومانين إنتو ما قلا واتدين تقيم كل كابول شيء سقادة وقف قليته ولا قال أي قف كلا ذن إشجح البرادونا يا تعالى إلى وحير إنما حترق اللقب اللذي وحكم نبي وحلوكم في إن ده صوص عطا إتكلش غاكوم منه إنما لا هذا الكيد الصدقات وجمع الصدقة تقبل بحنايو أما تي واجب كاي أركان الإسلام كميدة كاي الزكاة كاي المال كي يبدن كله بحنايو تطوع كاي إنما لا هذا الكيد الصدقات تقبل كله بحنايو للفقراء وايسكال إذا مر للفقراء للفقرة لييري واميلكيني هذا هذا فرطناري عليه ده أي أما صدقم له عليه ده أي أما قل سنة عليه ده أي أنا تبع جوانه بدره وقصو بعه خلقه عنق عن تقول لك تبغى قيد تيسي نواميلكيني هذا ده من قيد تيسي قبل حين الملكة جوران حرام بن نخنيه ومضى لنا أنا هذا أنا إن أذكر شيئا كأبت إلى حقي صديبة لك تي شو أقوله لأي أي إلا أنا قبل وحاجيب الحلالوا بيا إلى أدب حسنة وحاجو حرام مو بيا حول هذا أدبها كلاه سديت جربها كلاه سديت رحمها سديت للفقراء ولا جمعية للفقير الأمور أنت صباؤك أولا با كلاه أنت دليل دوا وذا للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة أنتوا واجم كل كأنو يالك عصو بن دن يأفرت دنب cid da sa ko lana adoo u dhidid deeyada gaynin waxaakumada taceru fi karti على u waxu waxaanuuday lil fuqara saboolkii والمساكين deed ila haasiye wal masaakin tan leeda faqiri iyo miskeen ila istama iftarada wa ila iftaraja igtama mid hadii la sheego aku مرك ماركا ماركا يكولمان بيكالاتاقان هذي اللواضي ارأي اللحوزو انكا استوسكوجيرو خلاف بين الفقراء فقير يا مسكين فقير كليته مسكين كاللدان لقوله تعالابا ودليلا اما السفينة فكانت اللي مساكين تدون لي باس جيريقا حنبارا كلنا حبتا كلنا حبتا قييا يو الى مساكين كشاقين اما السفينة فكانت اللي لكن فقير وح ما هاي شيء سك كل خامدنا ويجيب عن كوف اللين ما فر من مذودا ومسكين وح ما هاي سك ومساف اللو فقيرنا الله وح ما هاي سك كل يا ليه وح وح ما هاي على ألم ملو قوتي مسكين يا ليه يلا قف حواقة عن بولانا لكن قصرتي أباك ما قل نبل الحبارة وحنو كقادة لنا أدنى وح أخلاق في عن فقير مسكين من السبب بيه إيش أجوه كساره إستدله يو لكن فقير مسكين كعادي هبلكوا لقنايا كل كواجب عيرة إنما صدق نقع الله بينا للفقرة ذاك السبب الك عاله عند ورسن يوم توكت من لكن دباته وعزو والمساكن كود الليل ذا وحول عنكوف الليل هدي دونا نور يجدا عياله والعملين عليها على صدق صدقه د کوه کا من جاب وجالب وحاسب وحارس وقاسم و حاريس و قاسم واه ويا صدقه دد بيلجتا مال قوبن سويد كسو قرطا لم ربو غروريسا الى ليس دقالي إذا دقاليس عليها على صدقة كو سو اوروريا اي قره اي سلح اي قيبيه الى والعاملين عليها عمل خود ماله النقضضة قوة سالسينا يا قيم والمؤلفة قلوبهم لأبي الخوضة قوة لا دماؤه إسلامك اللي جالسينا يا إذا كان قيمه بدمه كو حكا كوه حكا قوة هذا إسلامك كبرسوب إساقلي با إسلامك اللي جالسينا يا لاب تودي لنا جينا يا كي ينقل من حسني هذا أذوبان سالسينا يا يا حد حر بالمؤلفة قلوبهم هديك لك وان نص نص او الاسلام كسرنا قرين ادنى من عبين واللوب تورايا حسوا قلين هديك لك وان ضيعل او يغارب بدن تواصله اياد جرا والاسينا على الاكثر توده هلقنا فاتجلو حين هيدا مساكين كل كا انت والمالفة يقولو بومر الاسلام كا كيسوا هي كان ولي سوا قرين يومي كسرت زلا دافع ايق وحدا والمالفة يقولو بوم اياد نغنايا وفي رضا فرينو اطلمان ناج أتلك اللقور حریة ألف كتاب سدعكم ليسون من قيد � ho truly فاللهor ر week 지나يا والغارمين كوا دين ما دى إن سايدين قادت về edan melhores وإذا كان النجاج دين كل من بدبنا سين مجتمع ثالثين dicرو إن دائمك وكوك عليه 6 عغ و أيضًا قادية و يس Xueجان والسمن اللقم ل pc وقتي سلغوم ما جيرو و اين وسحاكو دايما وفي سبيل الله مجاهدين في و وحي باهي ياديكي يا حبكي يا عنتدي يا دوادي يا بيي طال وديارينا يا قني سبي ولو تاجر ادو ودنك شيكو يا كل قوسوت نوداي فقير بو نوداي او تلكي باللا حاجين حاجنكي باللا سينايا سيكيكي باللا بكينايا وخا بايري سبحانه فريضه قذري من الله حقي لي لقدري حقي واجبينتا اي حقي قيبينتا لابدوا لابدوا فريضه من الله لابد يبقى يكون توص حاجه واجبين ده احولها لواجبيه لو الا قدر حقا قيبينتنا الا قيب شيء اننا مسلمين ده فرين بالي انك, اللي انك قيبتي فرينو. يا قيبتي ده انفولين و حين لوايا انا الله ما وضح لي سيدهت وحين جوال لسينايا حالك لفسا الناس كل خلافه اتري ازك بحنايا اضل فقير سيسل سي. فكات الواحد لله جمعتيني اديق مركات هل فقير مين سي سي. فقير سيسي يا مركات ناف في سي. فقير سيسل سنكوفا الى الره تطبيق شريعتنا مركا يدو نهني كرايو اقل من ثلاث بسين كريمي فقير صد مسكين صد مؤلف صد inta qaybayn uu sheegney qolowsa daa waxa ay jamal ilalinaa idan adiga midna ha jaleysan fuqaradi midna hanu oo midna rukunka digati ariga zakadu ka qaadanaya roodi iyo bartiye gali kuwa kale u madan li oo aan ka ka edab qaado waxan loo sheegay waa jama fardi lama sheegin mid عبت النمائية واكرا قار سنفي قاد وكجرنا سنفي النماذة اللي قصينا يا اما غوزارك حلاك راعي اللي قد دافع اما ودادك ودادك عدة وحرس حرايي اذا كده اللي سيه شخب الكير يريالي مائي وحاصل لن اذا الدخول الى حمد عمشيق انتبوش هاجل سفاد الالي فقير نماذي الالي مسكين نماذي الالي عامل نماذي الالي والمؤلفة الالي حبل دلو قبع اللهم خبك سينا يس حدو صفاتي وتواجد فقير الدنيا مسكين الدنيا وثينة إذا كان أجرنا كومم موتى أجرنا جار بعض سين الله ما كارو ولا زكواتي مساجد نقوم للذكرى هنا ترى ذكرى المساجد عن كل سايا إذا بتروح ترى كذا المساجد ماله فقير باله مسكين باله عامل باله مؤلف باله تطقي أبكون واقفين هذا كلام حكام بالحين كل قرابة قرابة نمو يدي يصاحبنا لقوم بحنا كريم أيه أفسات على إلائنا يا إنما تتكلمها الصداقات لأغيلك للفقرة سوالكال والمساكين للإيدال والعاملين أقالا عليه عليها سكدر كركدر كشقية والمؤلفة كون لسولوينا أيه قلوبهم لا بيع القضاء وفي الرقاب لقنتها كون لحوري أجاله والغارمين قد يكون هناك وفي سبيل الله قد يكون هناك يا الله وفي سبيل الله فري الله قدر من الله ايه بوين حقي أي أن لقنا قدر لقنا قيد مع القبان كان لقوة واجبي والله ايه بويننا عليم الله يمكنك إيه وعي مذيهين حكيم معمل ونعكسان مركب بدو ومنهم الذين يؤذون النبي وردها فاضحة الليلة ذا منافقين تي إنتا إراد غاضي على الكودي قريكو قد وحاجره قول المنافقين فعرف العرايين صوبنا يا حمان جرين دي إنتا يوحك الشيكي جرين كلكي اللي يا ورمحاي دين لدن له أياه وحي أوران جرين نبقى هيا الرعوي يون مين كوشاك أيضا وإسكي يالا أياه إنتا نسكا حمانو حلو مركانو دارانو أنا جا أخبره يا دمر إنه معناه وحى ولا وحى كسوام مكشى يسجى منه وحى كذى حياشاله ومنه وهم منافقين تكمن ذا الذين وحى يذون دوايا النبي صوبنه في دوايا حاكم ويقولون وعليه هو صوبناه لا أتغل Merci يا عمي، يا ر欢ي، ما عمي separates نمي الأشراء. لأني أعطي الزلي عليه וא�abei ب案��는 الناس وكن Recovery أبدا الأمر Creditدي Walking Tortilla في شيء أسمى الله阳 والحث وجده لو أنت هناكNet لكن العل kav ajustered ob услوا substitute وأس seria رائع إنها رائع رائع يستطيع نربل شيء وتبع عدماه بدون خير خير دقي استوى لكم إذا إنكوا إذا جاء أمركوا وناجي نيداقي استي نزركي ني أقبل محيد إنك على وحموه على شكل الليلة لكن ما جاء بيسقوه من هنا إنه إذا إنك إلاه سوقدني ما ما هو على شكل الليلة إذا ترى بواقع بداتي يؤمن وحنا بكرمه يبذل أبوين ويؤمن وحورك وذاقته للمؤمنين ذلك حقرهم أيها والرحمة إساء ولمبابا نحريسا للذين أيونا نحريس ويأي آمنوا حقرهم أيها ومنكم بذين كميرا أما أقول لذين مركوا لنا حمانا إساء مركوا ببيرك لا لنا إساء شكار أمدك والله وغسار والله حكومي والذين المنافقين يؤذون لباية فصول الله على الرسول لأف لأدما كل باية لهم عذاب النار أليم اللحبيشي لي كل كأو كود قالي وقبيك الله لا دوجور عود أذاب أليم لي أصحابته نبي عليه سلطة وسلة أجب أوج على يه كل ك المغلان حما النبي لسوق هذانا كل هذا سوقا ديل الدجالم بجيرة كل ك إياك أصحابته كبا قاية وانصابته وقولي إن كلام هذا رسولك الله كاريو سربسي سمي لوجهه كل ك سيدارنا يه يَحْلِفُونَ مُنَافِقِينَ تواهي داران بالله إبا لَكُمْ لكم الْمُؤْمِنُونَ المؤمنون أدينك إبارهم أيي أدين داران آيان كورتا اكتراذان حداد رسولك حماكوسو قادان وكفري رسولك هو حلق أفسيكو محكمية رسول بإدين كارسين مينو حلوساني كري دينا كورك إخاها سوجة استان أيها دار بانا يحلفون أواهي لكم أيها المؤمنون biidinka mu'mininta ayay idiin dhaaran li yurbuukum ila ilaali galiya waydan dirin kulka inad Mahluk gali galizo sawka ma fiina adigo rubbiya rasul galiya orusega wallah bawaina iya wa rasuluhu subanu sawdaiwa ahagu ku garle ay yurbuhu ila gali galiya wasa in kanu hadeyihin mu'mininak wa أنا أنتي قدر بيسار لغد أختي وعلى يري ألم يعلمه بلاه كل عدي موجين أنه إنه أرن كينو جاء منروح يحديد الله إلى أن كان لغدا والرسوله أن كان لغدا ولا الله يتما فإن له كينو جاء موجين وجه نار جهنم جهنم النار خالدا يسراق فيها جهنم جود هذا موجس في جهنم انتغل وري بكواريه مووسنغي ذلك بارد جهنم لغلوارو اي الخزي دليا العظيم وين قالك وين نفي دبا ايه انت اوع كشيكا حياتك سوىك ومنهم كاور كغالده كميدا الذين <العظيم> وحا يذنون دبايا النبي او يقولون ارنايا هو النبيك يذنون دغوي اهي يالقبو <سؤال> ولا كان انكر لو دوبسن كره وي ودغه هي كاد بيلان دكتان فوران اي فايدان اوه اول بن مغليزه اوه وني اوه حسن اوه عيدين انشاء الله اسنا واسيدو سهل بالو كان انكر هلو دارنا اي تمبالو وايي بولاي اي كل كاو ديرنا بارفوغينا حدونا وا كان انينا ساسانا او دفي علا وي هذا لا تمبا سكتن صوبانو ساسكتن ما بدونو خيرين خير دغايسو لا قومي دينك ومينته ايو خير دا ليس حتى ايينكم منافقين دا وانا كنودا ليس حمها ما شيغو اصحاب النبي جوش كلا اللي جيري وورن جيري كان حم لا ييشو ثبيني واصحاب حم لا ييشو شيقن وراهو هادان ايدين كصو ان قلبيكو حما كجيرين حدان قلب كجيرين كجيرين ايان عندون أيه كل كقف كا كيقف كالحنا كوقعدو هذا يوسف لي شيء قلب يسوع كده قال لماي إنه صليم والنخل وصدق له في قوله يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب صريح كل كقلب يعور نبات جوا ايان أغري أيان كوجرين ودوين كفودو اللوجن الجليك مدين ساسورن جري قرن أبيه خير ما هانه ما أقولين حمو كل وعات رادا مدونو خيرين وخير دغانست لكم اذنكو اذن يهي يؤمنو محور رمي اللي ربكا جرلو قابدو ويؤمن محور كودا يهلا للمؤمنين انتهى بار رميزة توسن والرحمة يساقو دوان نحريس للذين تذبورون نحريس يهي آمنوا عبر رمي ومنكم اذن كميدا والذين أوركا جالدا يوزونا دبائيا رسول الله الهي رسولك دبائيا محور سنهين كشيقا يهي لهم ح حذاب العذاب حليم اللحابية يحلفون وكالله داران إلا هيا بوين مجدعي لكم إذنك المؤمنين أي إذن داران آيان أو وحي اللقاء الشيغي يددك الغاركي كمغلي وارترك الغاركي وحي داران أي إسكده آيان يا لئي يرضوكم إن إذن فاللي قليان أو وحي الشيغي إذن كره اللي قليان لاتفاللي قليم دينو وإمن دونت مخلوقا حقو تالي مايسو مركي خالقوكو عليزاياه والله ايباوين ايو الرسولو اي احقوكو قرله اي يرضوه ان اي خالي جليان ان كانوا هديه مؤمن كوى ربي الرسول رمي الم يعلم تعب كود با موينو انه ارنكاينو يهي من روح يحاديد خلافة اللاها ايباوين والرسوله خلافة لان كان نغض لا الله تماحان هأن له كائن لا يعي نار جهنم إنما النار تلا خالدا يساقو واريا فيها جهنم جود هذا ذلك ك وجهنم الله يشوف بكون أي الخزي الدنيا العظيم وينبذاه كل حمير كري يحذر المنافقون كلهم منافقين تو أي سد هذا عظيمات قبئه لنتي حراني وإيمان لا بيكون له نقطع دينا كباشجعية مؤمنين سنأكله مناية أي واحد دائما وأبدا كباقي جيران هنا يشود بجان أيا ذاك شيفا يزر توضا أو عفية أي دائما كباقي جيران كل كحاله بيكونه راية قلق إياه والبحر إياه نحدين يباغدين إياه قرما سيركين الأكشيفا إياه واحد قاعد الشيء إياه واحد, واحد عروشة كو انت إنتو بنان كلام قال تعالى فدو يحذر ودكتونيهين المنافقون قولك قال هذا أن تنزل إلا تجيو عليهم كورك وده صورة كهذه الصورة صورة كورك وده اللي قلت تجيو أي كالدكتونيهين صورة داسة تنبئهم إيجا المنافقين توسكت بما وصخذ في قلوبهم لابتوا هذا كجرت من النفاق والشرك والكفر والإداء بسم ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام وحا صورت كشفته إلا دجيو أي هيك باغان يقول صوبنا وادره استهذيو سجد ازجه في هذا الاستديو صيغه امر لكن معناه هو تهديده امر غامض قرانك يده وكله واكوبنت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروا كلو اعملوا ما شئتم أو اذا إذن أمر كان وتهديد، استهزؤوا، إسكجس جلس، أفكان نعيش، فمن لما جنت هاي يوحي هذا وفي عندها قوة، قال كحلال لما ماتس، هنا بشادة مع عندها، ففي عندها قوة وحادة وضو، فيما لميت هاي استهزؤوا، إسكجس جلس، كسرت الجرة إن الله يبوي مخرج وظاهرين هاي الديبه دوكين ما تحذرون واحد كبه قايسان واحد كبه قايسان سلتين هاي كشباء واحد كبه قايسان لكن إذن كلا عايو بحيه كبه قايسو إنه كبه بدافعا لكن واحد كبه قايسي خقون هاي اللي اول يودون أوله والبهار إذا اللي حين بوكو قد لي مركب دبانا مروحوكا غداعي لما دباتو اذن هرعو والبهاري وهم اغي أصمرون كو قد لعال لقوق كل استهزئ اش كاتجاز جازا ان الله اي بويل يخرجون الله ظاهرين اي موعد تعادلون كبغيسان كل كي حضرن اوما تبوك الا ادي قرادي بيعايه وعيره لنقوله مسكوشي شي اني القران كيبان رسولك واصحابك لا يكونوا قددكم بين بدن او انت جعل او يدرب شي كدي اي شي هذه القرآة كل آيان بي نبغا قارتا نبغا الله ياري والذي يريد محطك ربطان معلمين إيا رسولك إيا إيا إسلامك رب ربي محطك ربطان مضايين كريم وحيرا ده جتكا ده ودعنا نواقا ده باهي كل أن يحمل نكو مجيرته كلها أهلات باسال إيا باتاش لا ما أنه وذن عرق سيوه ولا إن سألتهم حتى المنافقين تويدي سوف أوترادة والوحاق وهذا ليسان ما هذا هو هذا ليسان لن يقولون وحي أرانا يان إنما وعكلا معها كنا وحا نوحين نخوم إسكباش هاليني جدك وقتك أيان قابنيني ونلعب وناليني نجحني عقدي علاد ما أنه قبنه ربما نجعل الله رسول جاء الله مسلمين جاء الله إسلام كان جال الله خمن نقوم جريء إركب سنيا باتش أم بيرين تزكاي سوارت اللي جيري أره وحن نقوم عياري كريم بعجيرا قل رسول صوبنا وحاطر هذا وحدات باش على سن أبى الله ما إله وين أيوة إدكا يا وعياتي القرآن كوسود جيه يا والرسول صوبنا وصاد رأي باد كنتم أيضا تستهجونك وكجاز جيزة وكذلك فما أمدن له مركز الليه الرسوليه آياته بطل قالوا ذا لا تعتذروا بحبها عند الدالمين قطوحة دابا إن كفرتم قالوا ذا بعد إيمانكم إيمانك بان بانتاها إذا أفقا كشكتن إن أول بأورجرين كيفا تنكوبا بيسيون أول بأعروشنا قالات قاهدا أفقا موقاركا مسلم بات قاهدا كل كان مسلم نماذي أفقا شكاها إذا بدر هذا أن تنبايكو ببعضي لا تعتذروا هذا هو عذر الدارانينا قد كفرتم قاله دي بعد إيمانكم إيمانك أفقاك كذال مركي كفرين له عديا يلادي إلا إلو اللعفية صورة قال طال لقا يابا قاركين إلا إلو حنوني وإيماني طوبة ووافقه لكن يا إذن بلا قادها سادد انتين إلا إلو حنوني نايو ربي سبحانه Innaafu. Hadaan nu'afinu. An taifatin koht. Minkum idinkamida. Harbaa islami. Kodibuun nukhday. Nu'adzi muhanu naraina. Taifatan koht. Idinkamida. Sebab kuna ua awi. Pianna hum. Inna iyaga yihin. Kuwaanla nara. Pianna hum ini iyaga ai. Kanun nukhdayn. Mujrimi. Kuwaden biya wawai. Inna iyna nukhdayn saavtis balon nara yaw. Oumarka tawea jatana. اسيم ميدل اسكو ودا هوما ميدل اسكو ودا هوما حديقار كل عفيو تحشبنا عمي في الاورنجري ورغا كو جيري Galay اي باهنونيه كل كا دي قاركين لا هنونيهنا قربا واتكوت غلاي او مجرمينا او لحد يوم كل كان قالا دايا ان أن تنزل إلا تجيو عليهم كوركوضة صورة لقد جيو صورة تنبيهم إياكا وشاكتا بما وحد في قلوبهم لا بيالكوضة كسوغن صورة كورنتو كو إياكا وشاكتا انتو صورة لقد جيو أيهايك بقايا يقولوا حاطر هذا اشتهزئو اسكت إن الله مخرج الله صحب حنا يوه ما وحد تعدلون إلى هو صادحين أيه ورأين سألتهم حداد ورسات لا يقولون عيورنا أيام إنما يعذى فيه الرسول صوب نو صادريبات كنت معهن فاستعجون هو كجاس جاس لا تعتذروا هذا عذر دارينا أضوا عذابا إنك فرتم قالوا ذي بعد إيمانكم فما أنتني كلاشت بعدم قالوا ذي خذوا عياد موجس إذا هو أدوغاتي اللي يا رسولي يا قرآن سيح الله شاكو إنه يشدعاتي وأدوغاتي إن أفاد أن نعفينو عن طائفة كو حقات منكم إذن كميدا نعذبوها النارين طائفةن كو بأنهم طائفة كو إن طائفة ظل النار أي كانوا كانوا بسبب أنهم إيجا كانوا النقدين مجرمين كوالدنبيا وأوهين سببت أنوا النارين المنافقون والمنافقات لا والله إيش كذا بكايني؟ مدي وحى ويا لكن قويا تلمان تودي حمي؟ تلباتنا وقبل جد دياري آخره إن لقاه قال تعالى إيه اللي إن اللباد الجنسية البشر كوكا كمبا هاي إن بالعدايل خليه دومر بإنه اللهاي إيه لكن حمد الله وعكمله حمد إيه إسحران وناجنا إسخره بان الله بحينايو لان ذولو الاسلام علني سايي ما قال بانا لو باهنا ان يقعد انت كلا فنايا لكن كودا سو انا تعالى يبوح يرى المنافقون كوارج ورك غالدا اي والمنافقون كوها وين كان يانا بعضهم من بعض قال كلو كميديا واهو النفاق يا شرك يقدرره افدررهه علامات الاسلام كان كل كوه الكوكا لبدلنجه مل لكن كودي حما أرك يأمرونه وحريقة دومر باس فران بالمنكر حماها بنت حقدر له زين له عداود نقرته شرقولك وحاسة إسفنان في السوق هذا ما ينونك بل وين حولك ثمان تعذير أرك وهذا خير عن المعروف على وع قديم تقوى ناجز إن إيمانك. يا طاعة، يا سلاة، يا جهادك، إنفاقة، وحاصة لنا ويخيبان ما أقول سلمانة ودى السادحات ويغبضون وحايلة بان أيديهم قام يالكوضة أي إنفاقة كاللابان ددك عنتاقة إياه وخيروا في دينها إياه ما خيركي قاما كاللابتان أفر نسو الله الله لبما مسكحديا ما أكوم أحيان إلا ددك التقري ودلو قباحي وإلا وبيت الروماني ألا الرومانيو هي رائد للرعو بخدين خجل للخجليو وأعزل من مسخرني ما أنك أумаيان نسولا الله يك تجينا إلهين سيد أبوك أول مريئ فنسيهم اسمه دمبو رب ما هنونين أيو وما لقارين أيو أو كل دمبو هدي إن المنافقين munafiqin qurka galada rag iyo dumar hum iyaga kaliyo ay al-fasiquna kulka fasxqii diinta laga baxay iyo galimadi oo dhan baa iyaga lagu khobay waxa ma daduunirada inuu sanjirin fasiqani iyaga ay sida hadriga lagu هذا الشيء دهين محل دربي وعد الله يبوح يا ابو هي هو ايتي وعد الله وحال الله يبوح المنافقين هو الرجا موركا جالده والمنافقات كوها هو وينكا موركا جالده ويا قال النفاق كل قال المنافقين أمر الله هو إيته وصوه أروره إذا قال لك جميعا قال لك دبال لك شيئا سيدانوكار واحد الله المنافقين والمنافقات والكفار دبال لك إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة النساء كسوهر مرنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إذا المنافقين تهالس نيهين قال لدينا قال لما لباتكا قارا قارا دي واقال لمن عاد دول بيجيران والاكالال اوليسان ايا ايهو مسلمكي بيكو دعجيران ايمان بيكو زرلومان ايا ادنساني وحوو ولاقا ايا اذا المنافقين تو كالبادن قارا سيداتراد بي عذابك اوغو حسين ايا في الدرك الاسفل من النار والكفار نار جهنم جهنم النار تيدا ايا رب الدياري ايا خالدين قوارا ايا فيا جهنم قدير يا هنم مارك طبعا هذا اللي قوى الرمو تتكا إذا بدرد الله مكفر هي حسبهم وجزاء وفاقا نفاقي إذا بدردي هي كفره هي عداوته، هي بنت يحيين هي اذا نوحيها الزقوم والضريع والغسلين واليحموم هي اذا مذو او قرمون او عيريا او قرون انت عنوصي الارتاك إذا جزاء وفاقهم وأبال قد كبهان كفافكي قال كل أصار ربيين في جهنم أيا حسبوهم كافكو داع محلوه قطاري وَلَعَنَهُمُ اللَّهِ إِلَهَا اللَّهَ نَجِّيسِ أيضا سوى دا كوري أبعدهم إلى هو داري منافقين عن رحمته وفي الدنيا والآخرة لماذا بكافوكي كالك هو دائره أن حريستي قيب كلاها أرنكوضا محوناقا ولهم عذاب عَذَابٌ مُقِيمٌ تا ويالنفس يمدنا لنقبحين ولهم محيليين عذاب العذاب مقيم مُقِيمٌ كلك المنافقين مُنَافِقِينَ قاردة في كل وقت وزمان ساني أجرين وحين نقل لك جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله صالحين أي سانو لا سجرين كلك السهرب يريد Tästä ilmittyi, minun kuvilleni, että tämä koko maailma on korealainen. Kuka on täällä? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? Kuka on Kolkata Kuka on korealainen? Kuka on korealainen? بَنُو أَيَّهَ الْأُمَّهِيُّ <سؤال> هُورَ أَيَّايْذِنْ كَغَانْ سَرَيَّ كَانُو أُمَّهِيُّ هُورَ وَهَيَّ أَهَانْ جِيرَانْ أَشَدَّ قُوَّةً وَدَرَجَةً بَدَنَ مِنْكُمُ يَلِنْ كَأُمَّتِ الْمُحَمَّدَةِ قُوَّةً حَقَّ عَوْقَا وَأَثَرَكُوا كَبَدًا أَمْوَالًا حَوْلَهَا وَيَلُو أَوْلَادًا عَرُورَتَا لَوَّذُوا أُمَّهِيُّ هُورَ أَيَّايْذِنْ كَبَدِي كُلَّ كَخُولِي بَدْنَا يَا قُوَّةُ فِي عَرُورَتِنَا إِقَابُ لَيْسَ مَدَّ فاستمتعوا فاحيزetumadnihore bi-khalaqihim nasibkei aduiyyada kula hyye himri inti looqa darei yammal loka looqa darei noral inti looqa darei aduiyya inti loka darei hua soqaten فاستمta'atum idhina rahaizate bi-khalaqikum bihi qayba ea aduiyyada kula hyde himri haduwa mal haduwa tala haduwa idhina qaybki niqadate kamasidhi silla استمتع الذين أي كوهوا من قبلكم إذن كوريين بخلاقهم نصيبكوه وخلتم الدنيا دي هو الضبالتين كلا ما قدفك كالذي كيوكلا أي خالوا الضبالتين كوا إذن كوريين حبطت خوابتي أعمالهم عمليالكوه دي في الدنيا الدنيا دا قدرها دي كوابتي وهدان إيمان تيرين ويخي أفضل ما معها والأخير Af annat, hauskaa leh itselleni. Ne kivымat hiséis, Administration Aliens mu avez Eh �ו, � Margotti laajasti on ilman isra. Mikastella on is reagent pin eivät sinistum어서, kun ne domod professionals syllä Oli juli, kaikki es counted, ettein pä kommer قالوا الواحد كان هالي ستهم إن رقابك أمليه رقود دعي وإذن كود دعوه قالوا الواحد لو قلت إبرا قائلاً لأيهاي يابا قال تعالى فبوحوه لي ألم يأتيهم ومدعن موصنوا إيمن وأوينيه نبأوا الذين كوي واركوض موصنوا إيمن من قبلهم هي قوه رأييي هيا الدنيا هيا نروسا قوه رأييي ميوصن واركوضوا إيمن وقوة قوم نوح نبي نوح قام كيزي ميان لوغا ورمن وعاد نبي الله هود قام كيزي ميان لوغا ورمن فسام نبي الله صالح قام كيزي ميان لوغا ورمن وقاوم ابراهيم نبي ابراهيم قولدير لو ميان لوغا ورمن واصحاب مدين قوم نبي الله شعيان لوغا ورمن والموسى في كات لي دقمي وصدوم نبي الله اللوح اللوح ديري ما هو أن الله قوار رمين ما حي اعيان حالكو دي هده الأوروريو موجز الأخبار وحوي أتاتهم سيديهم وحاوتهم رسولهم نبي ياشي اللوح ديري نوح باوي يمين هود باوي يمين صالح باوي يمين إبراهيم باوي يمين سعي باوي يمين لوت باوي يمين قول الله هركبة لسه كمهون هلاقين ملكي با الرسول باالله دعوة لا قارسية ولا وانية ولا وعدي ولا عقل علية أتدخم وعوطهم فصولهم فصوص إيجار الأرضي بالبيانات حجوي عد أيه إليه مادن بالحجاج الواضحة عداينا إذا قردة لا ديري نغني ماذا وضع حصل لماذا وضع حق يا باطلكي حجوي كلا عدايا أيه أقيم أي محيلا نقولك أيوم ما كان الله إبروين من نقض ليظلمهم إنه دلما ليألكهم بغير من دم بلآن إنه هلاج منيح ولكن هياجر كانوا يجيبون نقض أنفسهم نفيا القضاء يظلمونك ودلم بالتكذيب خصوصا اللبنية والعنادي والكفر والجحود أي سمايا أو صلب النقض إن لهلاج أو لدبر فكلنا اخذنا بذنبي فمنهم من ارسلنا عليه عاصفا ومنهم من اخذوا صيحه ومنهم من غصبنا دي الارض فلافسي والليل كل كان ارى ايا كو دحي كل كان ماشي وحدي يا وانه نعي وذمبي او امدا لوانيي سدي اي او وان سما امضي كوريي فلقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكرم وماذا ان لم انتمركويني كجين ما هلاكي واسو جايس ما سوى قوانا هذا نعسانه كفرجا هي معصية هي قلما لا تكرهن هي منك هي طاعده هي استقاما لا تمرن المنافقون برك قال الذي رجع هي والمنافقين كوه وانك بعضهم قرقو من بعض قر ككلو كيمي يأمرون وعيز فرا بالمنكرحهما وينون وعيز كرفا عن المعروف وناجعدي أي كرفا ويقبضون أيديهم وعيك لابا عن الإنفاق في سبيل الله ودد أبوحكم بإنته أيها إذا كان تكلابت نص الله ألي إلوبين فنصيهم إسنا الضمبو إيكا أغباحي إن المنافقين قولك قال هذا هم إيكا كليئة أيهم الفاسقون فلاقا دينتك بحضيا وعاد الله أبوه إيبوهي المنافقين قولك قال هذا الرقاب والمنافقات كوهوينكا والكوفاة قال هذا كفر قوت العجيهي نار جهنم يهنم النار تهديفه يا بواي خالدين يقول كوارايا فيها جهنم قدهدا فيها جهنم أي عصبهم كفلا ولعنهم الله إلى الرحمة بيسا أيك باريا ولهم حيليين عذاب العذاب مقيم دائما كالذين اللي مديهين دط من قبلكم كانوا أيهانجرين أشدكوا درها شبدا منكم بذنك قوة حق أيذنك الدرنايا اذِن كَوَا وَيْنَايِن وَأَكْثَرُ كَوَبَذَن أَمْوَالًا حَوْلًا وَإِذْ وَأَوْلَادًا عَرُوض وَإِذْ نَكَبْدْنَا يَن وَحَنَا وَحُمَطَرِ فَاسْتَمْتَؤُوا بَرَائِعَهُمْ كَأَنْتَ أَدْوِيَةٌ كُلَّاهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ إِذِنَّ الرَّائِحَةَ بِخَلْقِكُمْ كَأَنْتَ أَدْوِيَةٌ كُلَّاهَا كَمَا اسْتَمْتَعَ صُورَائِسُ الَّذِينَ دَبّ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذِنْ كُورِي بِخَلْقِهِم أَيَ قَيْتَ تَرَوْنَ إذنوه الرحيسة وخلتم ودفالتين كالذي كففي خالوطة باشا المدلمدة أولئك كوا هرانا حبيطة أعمالهم عمليال كواديبا هبطة في الدنيا الدنيا ذا قده هذا يوالآخرة اللفدفة وأولئك كوا هم إيaga الخاسرون كوا تعب قوت بايوي إذنها تيداً كاللعان ودادوذي تعد كنا باعي ألم يأتيم ومدن موصنوا إيمان الذين كوي واركض من قبلهم يا ركض يا قوم نوح نبي نوح قلاديسى يا وعادي النبي هود قلديس وسموذ النبي صالح قلديس وقوم إبراهيم نبي الله إبراهيم قلادى الله ديراي وصحابي مدين مدين أصحاب هذه والنبي الله إشعي ب الله كوي ده وجدوا قرى قوم قومي لوطهم حتى تموحقي تقدروا تمت رسولهم رسول الله البينات الحجاجين عاد عاد والنبي نما هي رسالة هذا هي حبين الشيء قايت هي أدلها هي آيات ب أيا أولي مدن عدا اسمها معه النبياس إن الحجوق فعلا لا كان الله إبر من نقول بيعظيمهم حدوا حالا جي ما قد أو ولكن هي شي كانوا هي جوحي نقدن تظلمون أنفسهم xafa fiyal ko da kuwa dulma oo halaga kan la dambar gooyey iyaga kasbaday kuwa mu'minuuna wal mu'mina hadii munafiqiin fadangan koodi awal gud koodi la ino shegey subhanu bahnaa ilaa khilari dalik la la sida muqaabalada quraanka yahay bay leedahay sidii اي القوه كان الله المامه قال تعالى يبوعي والمؤمنون قوه الرج الرميه يا والمؤمنات حوانك الرميه بعضهم غاركم اولي او بعض من ثوال لقبدلي قوه رمي وداجين قوه كنس حنا موداجين وناك مي وداجين يا عايش كل كاركون ترك كل جاهل كا كنوع عبريه كنقفسن كنوانينايه كل اولي نيمد اشخيه اي ولاله نوقده اي شو گيرگارايه سدا لوفسر اي ارق يا امرونا و اي المؤمنين ترج سفران بالمعروف وناق كوينو او يا بالمنكر اي ايها المقابل يا بلو وينهونا و مؤمنين المؤمنين ترج يدمر يذكر ربان ان المنكر كوينو وينهونا عن المعروف اي ايها حيان. ويقيمون الصلاة كون صلاته تزيان كون النص ولا الله لكم حين صوم مل صلاد مل إلهذا مل فعمل الله وحتابنا يوم سقانا كونوا ويقيمون الصلاة صلاته تزيان ويؤتون الزكاة زكاة الله الله يوركيسينا كون النص ولا هاي, هاي. والرسوله رسول يوركيسينا كل هذا القدك دقيسو أولئك كوان مؤمنين تغي يدو مربا سيرحمهم الله كوين وقاعدين عذاب له دياري إن المنافقين هم الفاسقون كوانا سيرحمهم الله إلا بقول نعريزا دون نعريز بشيء من التفصيل أيها اللقو سمعين دون إن الله يبويني عزيز الله دومدي سكادك ومنافقين تغي حمري أسيالكم منافقين ذا أدوم كأنه كحقو أخيرا كعدادو هو داسولي ياي حكيم ال لما ملمنا جن أو مرتبا لهم أو مممني تريه أدومر بعضه علي ناسا الله والله تفسير ياي وعد الله إبوه يبوه, يبوه, يبوه, يبوه المممني خجأ الارمي ياي والمممنا كبرها الارمي ياي جنات أري يلبى الله ويا بوه تجري أيقلك ولايسو من تعتيها كل يهذا كان هذا هو صدا النهر بذي يلا نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أفر تاوي بي أيقلك يهذا هي كذا هذا دا خاص صدا ضريرة خال الدينها يعقوب ورايا فيها جندها جود هذا جندها عادي ويه واحد ينف له يمكاره وما ساكنه صيّبته ونعكسه كلّي تمشّل لوطا غو أو في لعينة حاجة كوا كيالن في جنة عادنيم نعادي كجنة ديسة دي كده انت كيالن إنتو أبى انت إحساسه في جسمانيه أي إنتو من الله إبى حقي وقتي ما أيا من الجنة وما فيها جنة ديو أكده هذا كوسوكن خلد الأب كوي وجنة هنا وخلوق تسمى كورة حياة خلوه هنا نفتح كورة وغير مخلوق أكبر أي جنة يوجود هذا كذلك ويني بدن ذلك كأس مؤمنين تلاسيج أي الفوز وجز العظيم ويني بدمه وكان قرده منوقة كله هنا واللوص الحي كله هنا واللوص الحي أغله الداد لا داعي قرده دا كذين ادوسف صليت لمن تودى قلب اكو عداي دل كو اكو درته تعبك ابا باي ايجاد لحقوني يا مصيرتي بشر كنا لب ودول اما والله ما نيا اما والله في عنانا هو والله فريق في الجنه وفريق في السعير قلنا انتي مرين قلنا انتي مرين قل المؤمنون فجعلهم اي اول مؤمنه قارك كلي حكتوهيهن إذا مؤمنك أي ورالك منافق إيقال حدو أبا إيهاي أبتقي إيهاي إينا نكاق إيهاي أذيرك إيهاي حبكو ما إنتي يبرو ما يسعد المؤمنت أي أكو ورالك والمؤمنون فقال لهم أيين يو المؤمنات يبدأ لهم أيين بعضهم قاركو أولياء بعض قارك كلي حكتوهيهن يأمر وحيصفره المعروف وينهون وحيسكرهم عن المنكر وحهم أي دين تديدي الكفر والمعاصي أي يسكرهم ويقيمون وحي توسيان السلاة سلاة ديتوسيان ويؤتونه حي قتان الزكاة سكذا كواجبتين ويطيعون وحيورك سيالان أمره والنهي وتركه فعلا الله إبوه إليه ورسوله سبنوه صادرين وحيفرين أي فرمان وحيك الرئيس وحيك العلام وحيك وحيك وحيك الله تلمان سيرحمهم الله على أنه حريصا دون إن الله يبوين عزيز الله أنكس كذلك وحصيالك مقوني الدونكين كهالا آخرنا حيات أبدا قولك هو الله عزيز كذلك أنكس غالب لا يغلب الله دعو ما كذلك وليس كأيل كريوت ولا يهربه أرب مد عرنا كبعس ما يوا عزيح حكيمه اللهم مولون أحسن قامون من إنت أدون كسوهنون يجي إيا آخره سلوه ونقوسه ما يجي اللك حذمي مرتب دون وعدل له أبيبه المُؤمنين إنت حقرو ما يصير الرجا يا المُؤمنين إنت على رمو ما جنات باريا في غرية كيال أيو تجري Opa, derärtä min teettiä, kuija i jäi kuin jennäta haustoa elän her, väviä lafara, kalli diina iako kuvaraja, siha jennäta laitilmaa mei juhut, oma saakin ahailla iläin filoja, aju rahatka, tyyvätän uudet kone, uunaksen kun ailla fi nimo يا ابو اينا كتم اكبرا جند يكويا يجوجنل يرى على كجرا يا اي ابو منايا اولادنا يا يا اهل الجنه لبيك وسعدك يا ربنا هل نضيكم افضل من ذلك جند الله هيثا وعكف عن ماء نسيه فاغرب سلام او وعكف عن نسي لله معي ألم تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا وتدخلنا جنتك دن بي نجي دافث أيها النقي قريسي جناد هذه النقيسي حجيا لوعا وحكافعا وحل عليكم رضواني فلا أصقط عليكم أبدا بقدر ما ينكرون ما يو الذي أبا كدهو أي جناد ورضوان من الله أبا كتيم أي أخبركوا ذلك هو كاس الفوز الليبنة العظيم وي يا يهال نبي الكفار والمنافقين أيدهم بين العلماء وهي معروف كتة آية الصيف بالله آية الصيف وعود ولا لذا قال لما يقرأ ذاتا سب باللاقاتي كل كويحي قاله إيش دي الوايا سنة تسع من الهجرة بالجوجا مروى لما ذي الجزيرة العربية قبل وفاة الرسول أن صوبناه الله أفسن لا تجتمع دينان في الجزيرة لمدين قال لمي المسلمين ما جزيرة العربية ماها ليسو كولك قبل وفات الرسول انتا صوبناها الله أبسل وانتا الكيلة طهيرو كولك اللباء اللو قيبية قول هذا المنافقين تا الا عدادية وحب رجل لجيرا لطلصار الله عنانتو قول هذا قال هذا أنا هي ايديها فاللغة تغي قال تعالى اي بوحل ايها النبي صوبنا جاهد لتقال الكفار قال هذا بالصيف والرمح واللسان أف يأدين بقوله دجالن قاله وإن لك ربها انت هذا ديمن والمنافقه ورك قال له أنا بليسا أحب كليته أنت العاديو الله عنهم تو الله فلهم أيه كفك هذا الله هرديه دم عادين عليهم كرك هذا وما أواخو قال إياه منافق من أنك يا حرمته هذا نار في جهنم الذي يرون وبئس المصير نقول الله هذا هذا هو بأس بذن لضريحها وغذلينها وزقومها ويعمومها و الهير هذا هي مجدد هذا بلد هذا نقول الله هذا وكذلك بأس بأس بذن الدنيا كمتا وحبه بأن يحلفون بالله فنو كان وحبه بأن ينصرنا انت هذا يا يعمل النبي الله كانوا والله إلا وحاصي سماعيان أي دار بانا قجعدنا قال تعالى إلا وحوه يلي يحلفون وكالله دارنا بالله إبوه وإن مبيعي وحيكو ما قالوا إن أيان ورن خذلك اللقا سوى شاكي ومركي اللي يلي لمن منافقين أهضلي مؤمنين تغي حقه ولك اللي يلي ورمحادوا ترادين إسلامك أدرتين صوبانه وفلقا القرآن قساوتي لها ما قالوا إنه ينهدل كان لغشايا يورا ويكو نارانا نارتو ما حي ماانا لديه ولا قد قالوا بالله علي الابا يلي وره والله شرفتا إذن كو نارتيا مقعي لقد هو حانا ما إنه قالوا يرادين كلمة الكفر اللي اللي قلوا به يرادين أمالكاد ربي إيا الرسول إيا الدين همكو شوقاتوا كلمة الكفر ويرادين وكفروك علوهنا بعد إسلامه إسلامه فلقد شجع هذه هايثن كبعه هذا وهمه دمعه إنما الله منارو وحين جاري تبوك الله جسون لغضي مال كرنا أو أذكبار لسون مري إذا ما ذنوا وابدناه قال لس غيبيل تدويني يهاستون مري كرنا تروبيا وعلى يرسو بنا هي ولا يعش أنت نقول كرنا هم مري أوطد لونه جغين جغسا sabab burodu dhaxayso meheba marikara raabaysku ma garam marikara sheekalan markay magaleen bay iraaden caawayno ta hebeen ba lagu raayo awaynota isidhen leeyelaya maskaraatim malaha intay nuubanno oo neefka geel ajidka markii nabiga uu ku dhaca sharinj taas ka way wux raahayaan iska dhigno markii dadweena hoos maro inagu ay nu kari ka kusoolleexan o dida intan ka dhigno andar darshiina nabiga qarn marku kaffaniina oo halbu saraa im kadho dibinta uu noqonnaa dadu inaa ku darano qaan ka haday gaareena nabiga ilaaba uu sheegay hadii loo sheegay laba nin bu qabsay amar ibn yasir aniga aad dan furo iska kali kan ma socobillaah banaayo wuu Ogan nyt jälleen, mä marikero, hän ei fano uhi liikaa asukabo, hormat äiti kana, hortaa uhi keihin mä tä, hävi ruu, sanko kuluvo, siinä varla jälei, hän on uhu, gadal marikas saa kalle, amar bautaanen, laman marikara messi, iä varmaan ei tuu tuuva, tuoman وقد جاء وحي الى وراءه اركى كل كان سوى عمر سرتاكى سنك يا دامنك كغا ندفت ماذا هو دوبنا ان الفصل مين بده قاعدين في بلون نقعدين بدو يني فيكوا دارن وهم بما لم ينالوا اديت ابوك لا كسولابطي ارين اي كو غوليسن وايه اي دمعين وما النقم محي نبيك يا مسلك كربا وما النقم موعيا قاصا رسولك يا مسلمين ت إلا أنا غناهم الله أبينه هدمي أحوالك درج ورسوله باع حكامي من فضله تغبي أب أفاية طوب حذورك جلدا النخدة أي قال لماذا عداوة ك النخدة يكون نقشا داسا خيرا في عناق بذا لهم إياك وإيتولب إنا يكلم غضان هداي جديدة، أي نفاق أي قال لم لا كوا سدان يعذبهم الله الله نارا يا أذابا أذاب في الدنيا أدويه ذا هذا بالفضاحة والقتل والغصري وماذا ما أي أدويه ذا كل كل مايا والله أخيرا أذابا يكلاه لا وما, وما في الأرض روك ان تبلع يبا حدل ايهاي سهل هل من ولي ما ملعو دبعو لقال ايها ملك ايبساو يلي كذب ولا نصير يدفعوا عنهم عذاب الله في الدنيا والاخرة هل مايان عذاب كلا يباكوا حكمي في الدنيا والاخرة وكدا فعو يا ايها النبي نبي صوبنا جاهد لتقلم الكفار قالضا والمنافقين قالضا قوانا أفكار لغولدك أهلم أيها قوانا أفكار لغولدك أهلم أيها وغلوذ أتكاو إيه؟ وغلوذ أتكاو عليهم كوركودا فما أواهم حرم طاضيا من أنك أي قدام بين أيها جهنمو نار اللي يرهوه وبئس المصير إلا الله هذا سنوكو باتية بلا بدا جهنمو يعرفون هو داران أيها بالله أبوين مقعي مع الكو ما قالوا إنه ينهضا كان لغشاكي أوران ولقد وحدابا إن قالوا جراهن كلمة الكفر أرِّلُوا قالوا من سيد الله ورسوله والإسلام أقوالا وكفروا قالوا فر أهل الإسلام هذا الإسلام موجيا كقدر بعدهن هدوء وهم مطمئن ما هو حيا لم ينالوا قالوا وما النقم من عيا رسولك المسلمين إلا أنغنهم الله يجي بالله دنيا لبنان ذاك كل كمر لبنان ذاك أيها الكبير كانت إلا أن أغنىهم الله إلى أنه خدميه ورسوله على الرسول كبه من فضله فضل الله عز وجل يبدو يغرس عقد